منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ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 وَانشَقَّتِ السماء فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰذَا نُورٌ مِنْ رَبِّي أُوتِيَ كِتَابًا بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أم آمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اقْرَأْ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ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 هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طائم المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم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 وَإِه لَ تذكرَِةٌ للِمُتَّقين وَإَِّا لََعلمُ أن مِنكُم مُكَذّبين وَإِهُ لَحَسَْة على الكافِرين وَإِهُ حقَُّ الَقين فَسَبِّح بِسمِ رَبّكَ العظيم بِسمْمِ اللهَّهِ الرَّحْمَان الرَّحيم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 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يَخُوضُوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون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 وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا إني ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لهم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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ودقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا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 يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَونَ رَسُولًا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 عَلمَ أَن سَكونُ مِن كُم مرض وَآخرونَ يظْبون فِي الأرض بتغونَ مِن فَضل اللههِ وَآخرون وَآخرونَ يقاتنون فيِي سَبيل اللههِ الفَقررَأُ مَا تََسَم منن.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 وَيَزْداد الذيينَ آمنوا إمان وَلَا يَتاب الذيينَ أووطُ كتابَ وَْمُؤمننونَ وَلَقولول الذيينَ في قُلوبِهِم مرض وَلَقولول الذيينَ في قُلوبِهِم مرضُ والكافِرونَ ماذا أَرادَ الله بهذا مَتَلَ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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة ممن يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى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 نِيرا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرًا ويشطون فيها كأسا كان مزاجها زنبيلى عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون